الَّمَا هُوَ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَائِبَ قَوْسَيْنِ أَوْ عُدْنَا فَأَوْحَى إِلَى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرامه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يَوْشَ الشَّمْسِ دَرَتْ مَعَ يَوْشَ مَا, ما زَالَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ لَا تَوَلُّ الْعِزَّ وَمَنَعَتِ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنْسُ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ سَأَلَ مَا تَمَنَّى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 في الاخر لا يسمى الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم يتبعون الا الظن وان الظن لا يقني من الحق شيئا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 وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ميلوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبار الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن ظُلِمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ في بطون أمهاتكم فَلَا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو سَوَّاهُ أَحْيَاءً وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى